والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمر السماء مراء وتسير الجبال سيرا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 129. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 120. إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إن وما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما أت لناهم من عملهم من شيء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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر متربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طارون أم يقولون تقوله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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 اِن يَرَوْقِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 وَاسْتَبِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ